بوجرة كديور كليا. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد أفلية بنفينية. أفناء بتأكيدها. يعني تأكيد كرنا سيندا. يعني براعستي ربع عاملين بيجي سيندا خنم. سين يعني. أقسم بهذا البلد. رب العالمين سندب مكان. آخرين بهذا البلد يعني في بوجريه كمكان. هذا رب العالمين بحسين مكان. رب العالمين مشت السندب مكان فينا. وقت مر هر مروب بكل ما سندب شتكي تنيد أو شتية شيء لوني مروب فيه. ما زناه قدرة. يعني بره ده سين بيدا قدر. رب العالمين شو راح تشتكي لوني قدر ترينجين عدي مكيا بل رب العالمين سين دبش لوني في بقدر بت اما اصلا شو قدره؟ احترام نبا وك مشرق قا... قا... سين دبش خان ولاتي نبصنا طبعا بس برا بالعالمين يا ابو ماتشينو بتمسيد بغيره بالعالمين اثنين حل بهذا البلدي طبعا مش ناس سين سال الله عليه وسلم هيش تو قدرته. لكن ربعين مش اسفي وقت سنده في باجر خينم وقت توش ديدا. انت حل يعني وانت مقيم بهذا البلد. يعني كده ابو يوم محمد صلى الله عليه واله وسلم. شو هيش تو قدره بلا انت بو ما اصبر. ووالد وما ولده. ربعين السنده والد يعني كيا؟ بابا. ربعين سنده بابي خنید وما ولد يعني وما نولد همو بابا كي كما و او بشكل ليه بيدوب جون لك مفاسر رحمه الله بباب ارابع سي اردني عليه الصلاه والسلام وذريته بهامي انك جبشر ربع عامل سينب كيفني همو باباكي نبذ همو باباكي او بشكل ليه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 وكي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم يعني ممروس هي تشيك ريسيرش جوان ترين شي و جوان و جوان ترين مخلوقاته و ريكوبيك ترين مخلوقاته طبعا ما خان تبع جو باسين دي المعروف قالك معناه لقد خلقنا الانسان في كبد يعني في مشقة ها به عالمین بیشت من یه چیه که نافت چه در جیران خوده برد گلک نخوشیا و عاجزیا و خما و برطنگا بیاده باد، و او کچکاتی و او اغلب بخم عایده در اما پشتی در سن بلوغ و او تیوه دست بیر کچپ کرد کت. تیوه بخشول کرد هی در نخوشیا بینید پشتی او تیوه جنه بینید و او تیوه جنه ده همون. نیا فر بچی که تو بچی که تربیت دار نخوشیه دوباره. مونیم جیان آخوده ملوف چه؟ رب العالمی دلقت خلاق نر انسانه فی کبدین. یعنی ملوف و نیا ناف جیان آخوده چرا که شد؟ چرا که نخوشی و مصیبت و زحمات و نیا عبتن جیان ملوفیده. بنده هر دل هر ملوفه کی باها؟ رب العالمیه ناف کلا ناف بشقیه ده لك خلقنا الإنسان في كبدين دي. دي هم ديغنا خوشي هم هكنا خوشا ونيا باراش تنبي تا باراش ايتونيا نخوشا غياني دوي ونخوشا غيانيش نبي نخوشا خمادي هوي ونيا كاس نيا بيتي فين اخوشي بعاجزي بي خموني متكسل ونيا وين رباهم جيت تبات تشبك اي يا خو في لا طبيعتك اذا هو قال كده كي قال ريباتك ونيا بامر يوم ما نكاي ونيا او مصيبه البدايتين ونيا شاكر بي وقت برفري متو يوم من بكاي وقتي برتاني بتو دنيا اول خبم بيني او شو نكل بو لقد حلقنا الانسان في كبد یعنی نخوشی و مصیبت و آدزی و خامونی افاید جال کداست جال جیانم رو بده حتی کنی گیج بشه دو نیا ولله با از دیدینی نه و ما و نیا عالمی اف قفل نه ات جد نمی نوید قصاب و من نتوانه و نیا اند نخوشیم و نیا حالا سعی که اول دیدینیش عاجزی بناشن. منی عایشت که. عایش هر وقتی منو دار. من نه عایش هر وقتی بس فرقا ما بین اونیا وی اولی دین خداش یت جالی دی چیا؟ اولی دین وقت ما صیبات و عاجزی و نخوشی و تونیا صبرهای تحملهای و نیا یه هیچ شده رجای بلندتره. نیا راضی افونه. عایشت چون که رب العالمین و نیا چجور استحیب من آیند ک رب العالمین رحم و باشیت هي خر اجرب به دست خوبتی نیم. یه دیده چی که که این رازیه المصیبت ها، دل خویه نرازیه، دست خویه نرازیه، زمان خویه نرازیه، این همون گنه ها به دست خوبتی نیم. همون گنه و خرابی به دست خوبتی نیم برخم او عاجزیاوی و او خمتوی همون گوه او نیم نیچه لیتن، نیم زورد بند. نیم کم رو به که او چونکه بس الله و علیه و سلم شد بيجي، من يتصبر يصبره الله. شو الصبر وتحملها بيت؟ رب العالمين شد بتاشري كار، تبتدي مصيبة نبيت من جناتي يعني سابرني صبر ولي سابرني يا تونوكا بس صار لا هاتشكا يهدرنا روزي يا بو مسيبتي برندي او هاد نظري لكريم جنكي يا بابا صبر يا رب عمش بوشينوكا بو سهل ما اصاب من مسيبتي الى بيتني الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه رب هي هر هي هي هي رب العالمين هي هي وايش هذا ومن يؤمن بالله يعني ومن يصبر وصبر النبي صبري ايمان صبر الايمان يهدي قلبه رب العالمين اللي يعني ومن لا يؤمن بالله ومن لا يصبر لا يهدي قلبه عم من من يعفي دلي يطنك كما رؤيا بصرمان ونها رب العالمين سين بمالخان دي هي فاشتانا همار يقول من باشر هي تشيكري ونها تبعتو تشيبكي ونها تبزاني اواجياناتا سر عاجزي ونحوشي ومال شو شجرت دا ونها ناشنا داري هاد الناف ده هبن ونها تخفير كي ونها فهرة صبر كي وفهرة تحمل كي وقف نحوشي ومصيبات همو بوچنا همو بوامتحاننا ونها وقت الصبر حبيد درجته يبلن بالله رب العالمين أيحسب أن لن يقدر عليه من جد قالك ولا تناه قال قوات كاف من البمرؤفة كجحيل قوات أنا في شينوكانيا قوم عادش قوم هودي عليه الصلاة والسلام من يواجه واقفنا متي؟ بتي من أشد منا قوة؟ من يعني لا أحد أشد منا قوة. هيك أجيبنا في طغيانه في خرابه. نا أو بعثيش وحثياتنا سر حكم العراق تجينا لنبقى. دعمة هذه كل شيء كان. هيك بمنا. يعني شيء يعني كس نشي تماما ما بينت خارج بل هندي مروف ريته تد جدا درجة كار زور يا مازنال كي طغيانة زيدة روية رابنا يعني شو وقت حسنه كار مجال هيا رب العالمين كارتك استدراجه مجال يدت يعني وقت حسنه كارتك محسنه كارتك دي جرينو دي العديده يقول اهلكتو مالا نبدا جالك مروف شد بيجن دي بيجيت من قالك مال يصرف كذي أهلكتو هاي من يصرف كذي مال اللي يعني مالا كثيرا يعني ماله تزول من يشتري كذي من يصرف كذي هاي من سيد أفطار دوتو كره خدام يعني بس ابا دوتو بيجني زير بس ابا دوتو ها هندك سهراتن دا خول فلان جيراتن خول نزار كيراتن حمود جین ابو ما برنامز گفته ما برنام نظار طاعی ما برنام نظار ازاش تیر بیشتر و هوادار حسی بیشتر کاتونیا قاف مالا و قاف صارف کردنا همو بکیا وروجع قیامتی دی خیر جهیل و افی همو بکیا همو بود دنیا بزن آفکار ما تحت قبلا منوش مهندپوری صارفی مهندپ فلانش دچیکی کل اهلاکت مالا لب ده عید بیشتر مالا کشور یه صارف کدی وروجع قیامتی وقتی شلی ربر يحسب ان لم يره احد طبعا مش ما هوته حسيتك كما ناديتيها هي ما يديتي شو مرود بس برب العالمين وجه رب العالمين, العالمين كم يعني قد جعلنا له عينين طبعا مش ما تشابه بشري دو جاف ميداني خدشتي بيبيني ريكا بيبيني ريك بيبيني ولسانا وشفتين زمانك دولف ببابد وهديناه والله أخرجكم اخرجكم من بطوني و لا تعلمون شيئا وجعل جعل لكم السمع و الابصار و الافئده كده تاملوا من ذلك بس تاخذوا منه و سببوا منه جعل لكم السمع و الابصار و الافئده دل. الافئده و الافئده و الاكل و الزمان وبيش نيجي نشوف وتما، يشوف تما، فأو أنت كيف أخوي، مخيرك اللي بدره، هلا شو أكل وآيتها، ذيلا سرهن الكامرو في أشياء يجيب كيف مخير، كيف كيف أخوي، تبغى تشرب بود آ ده زر اخوت اند کنکیا باشه و به خل دویید کیار حقا و به خل دویید دنیا کیار راستا و به بجیش ویش تخراقو په دنیا ما بو دنیاه اغلب بشه چت کی هما باشته ریدید هما اونیا چه فوایده تدوری فوایده بوته دد وی لګید چه جرمنی کس چه به خل دنیا نه ناورید خساره تيلی ناورید اونیا د ژبر تابوچی فلانش بخوه هر نه بجان مشه را چه دنیا خودش عقل ده هم من اونی از بخور چه بکن؟ از بخور کی باشه و کیه خرابه بو دنیایه، بز بو آخیرته چه ناکن؟ اغلب جرا، اغلب بشد، چه خرابه باید کن؟ بو چونکه چه ناکن، اخل خوب کارنا اینو بو کره؟ بو آخیرته، اونی اما اخل خوب خراب، یه، چه ده کری؟ یه پرجان کری، بز بو کره؟ بز بونه، یه ناچی، بو یه وطر ناچی، والله ما عمره بس دنيا رب العالمين وقتها ما تشيك اللي بكريها ما تشيكين واخرتها ما تشيل ني يا بس يا ها بس جيمتي حوني جيمش اقوم امتحان ودي يا دري وني وقتها وقت تشتا قام امتحان وني ناشته بره بطانيه بحبته والحيف كبته وني خارنه به تو بخانه نه ده بشو ده عمود ده چند ساعت ده چون که خانه کمدیم بابا دقتینم گارنبی ساربی تو نیا هر چیه وید چیه گان ایساسالمی نبوش بیت یا خراب بیت ونیا ز عجبم کنه دقتینم خلاص بخوب پشت این گید مسیر من دیاتو چ جواریت نیوچ ما فی قاعده یک جارو نیا سووش اشمر وی یک جارو بشد قاعده کمر وی زیرنگ چی قاعده ده چیه خلاص علیش عالم ی دینو اینا کریدا دنیا ایده بوامتحان يا ونيا لا بدهم شو كين ومش من بطن يقدر خبئ في VLGM تين يا ونيا أهم شيء ونيا ذي تنسى نصيبك من الدنيا إيش الدنيا ما يبلغ كسكري أغلب هناتا به آخرت کمی عالم توانا بیدکر، صعباتا بیدکر. نیه اوه درسی به آخرت حبک تو آغلام وقت خود دنیا بدنیا، تا به آخرت هیبت کدونیا برای یهونیا دین یهونیا برای ولدینیه ویا. نیه دین اوه تو آغلام بوقیر بکی، آغلام پروشکیم نمیکی، آمرف عقل. نیه بلا دنیا اجبر که دنیا نمیتوان تبکت تو عاشت چه کی؟ پلی اهمال که و ن آوکسی عاقله آب شور از آب دنیا خود و نیا بکتا ریکه بکره با خرکه کتا مزرعه کنیا بس عمل صورتید اب کدبو آخرت اف ملوفا و نیا همه عقل کره و رب عالمین بیشتر افت شدی دینا و حرام صحکانه نه دینا و حق صحکانه بدی بشه نیا من زمانی دینا حق و اتراز بیشند نه دینا دنیا غایبته بیکند و درواپ بیکند بشتين يقولون عالمين وأحتجوت يا ما من أفشتي دعاء عنجو تبجد العقبة من أفيد في عنجو فجرابا هالشيء كان خلاصا يا اقتحام ها <tiden> <أو انت> حوري. <تصفيق> <تصفيق> يعني دي شيء بس As promised خلاص a necessary بس to rest for all are killed. What is it the time هر ضرر the Kne merchant, اقتحام. we just called. In the beginning the law did not taste like the exercise, but we are committed anymore too. We will come to university to put the power and surrender from others. Again we start with the death of our trees. خو خلاص کن، جهنم می ده خلاص و نبکه، بی آزی. مصیبت دهن، آخوشی دهن، خم دهن، عاجزی دهن ونیا. اوه همون چی نه؟ اوه همون می ره خلاص کن، آقای جهنم اگه می ره صبره بیسه. این بر هند مروف صنایی چی نویت؟ صنایی خلاص نبی، اینا پشتی صبره تیزور صرفان مصیبت. اگه ایکی لواش داره رابعالمل نکد و می بجید، بیشتر رابر خو خلاص کن. او آستانگال برهمگو که جهنم عتبارملا عالمینه نی عقبش افریکه و چیته نخوش؟ جب میشمعربن خویلیدن حال ابداد چه خلاص بدن؟ ولی که نخوش که جهنم و صراط. اما ادراک ملعقة ابوعلی مجبور میشوند اف عقبه نیا چندو معضنه چندو نخوشه نیا پیده توج کی خمانتی که حتی لخلاص میخوای دروازه بی. فك ورقبة هذا شد بشهي إذا خلاص بيني أكل وارك المروف بعذاب رب العالمين خلاص بيت فك ورقبة يعني تو عبدكِ أعزتكِ ليش زحمة بيد في الدنيا؟، لأن عبدكِ بيد طب كريبي بسنيك شلبي؟، ها، بحارش لذي المروفي ونيا لقيت المروفي شرينة، زحمة هذا تبوا بارتي نيا داري، وشلبي؟، يعني و اندی عتوق خلاص می‌بینی چه به زحمت به درد اونیا زحمت او نفسها آن نفسیه. يعني ايش یا نیش دي فك دی. فکر رقابه آوتو یا خسیرا برد داره. چون که فکر چیه؟ باتر نباید. رقابه چیه؟ سگره. پس بیش نعابدی همه چیه؟ بیش نرقابه. آه، اد بیش نیا خسیراش. یعنی یا خسیره بیشتر بر امبارده نواده تا چنگه که حتی پاره نده. تو چی پاره بدی؟ چه همابدی؟ چه هندکابدی؟ حالاش یک لوازم داره می‌دونی جهنم مخلصه. منو که دعاه شو اگر بیتونی پشمرد، بیشتر بر امبارده نواده تا چنده نم، هنده پاره دم. اول چی پاره بدی؟ من نمی‌دونم خیر برم بیتمه. هوا چیه؟ راه خود جهنمی می‌رفه خلاصه. یک ریکار که می‌دونی جهنمی عذاب و آخریت يوم ذی مسغبة سس الكيتين جوجه على يعني في يوم كده دي يعني دي مجاعة تو چی وقتی خوارنا خارنا کن بید، ترابی خار نبدهی، همش ایک ریکو، کوتا ملکیه خلاص کرد، ملعقابو جهنمی خلاص کرد، نه ملعده و جهنمی خلاص بود کرد. بوچونکی دی سعیش وقتی مجا عی، وقتی بر سی، ونیا تند خارنا هی، بز نخ صدایش داد، با توش دبر سی می، نه چه خیلی و ونیا مال تبرگیو بزنده، جات ترابی و اینگی تحمله ونیا خوشیف کرد. دی آخر اكتب لديك كيك لديك فخارسك الجهنمي يكيما ذا مقربه هي جار هذا تو بي خوانم بي اكيد كيمروي مروي كي هي تيم بيت يعني بوبوي مروي ونقش بسن البلوغ تشكور بي تشك جويد وخزميته جويد هي تيم بيت وخزميه مروي بيت هذا اججار تشيا هي جازي للدار باز بيت هو مسكينا ذا مقربه يعني مش مروكي فقير بيت مسكين يعني فقير ذا متربه يعني صاحب متربه متره يعني مكان التراب يعني جيتيا شوف يعني مروه اتفاقيه بتكجني بدبس جه هاي بس او اخايه بسان ايش يا اخوي لا خاره لا بخاره لا جدايه كني لا لبيك ابشات شنو يجتونك خارنك بوي بين من ايهل سببكم روح جهنم خلاص بالصراط خلاص والدار باز ب بس على مين الشرطه كديت ثم كان من الذين امنوا ايه كوا شرحت كتي ويا تشب إكان من الذين آمن. إيشي فاشونات يجتابي بإيمانه بي. بعندئذ أو جيو فللا وكافر الغيري جي فللا. هم كلها طن، هم كلها درياب. أو فا هذا فندق تمناخد أو. ما خلنا بجرا نوكا نوكا وقت ما. ما خلنا بجرا أو هوا ولا خلكيتش. أول جرا مساعدات وقت جانا واجي أبلت قومي أبل أورا شربن أبل زلزال وشتوي ليش بنب. ما خلنا بجرا أو بس او ونيا نأبى ده سبب خلاص من. بوش إنك يواشين رب العالمين دي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليه أعمالهم فيها، وهم فيها لا يبقسون. رب العالمين دنيا في هو العالمين ورجاء قيامته الدنيا ده مالی داته، ده داته، ده ده خوشیده ده مصیبت ها سر کرد ده دنیا ده گلک حالی وده کرد؟ خوش کرد یعنی جزای واخره و همه کرده تبه؟ دنیاه چونکه ولی اظنی مرابو که احده اما علم الظلمه کسی نا کرد اوی گل ایکی کری افت چه ننایت؟ نیا ظلم ننایت کرد وی کافره برای کافریش بی وی از که وی نادنه؟ ثم نیا من الذين وی يعني تلویزیون باری اینگی باری واشنه نه چه هبید ایمان هبید و تواصل با صبری تحمل هبید صبر هبی سر کرنا صبر هبید و نیا سر صبر هبی سر و مصیبت های بیتین و چیه دیشب که ات بشت عالمش که کن تواصل با صبر بشت عالمش اون بس نصیحت عالمش که ات بچه بی وتواسو بالمرحمة، وشيء دي شوي. عافل ماكوش يرحم يبرحم قال عبد رب العالمين يبرحم بي، وبيش ده عالم الشبكان، بيش ده من في الأرض يرحمكم من في السماء. الله من لا يرحم. لا يرحم.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 ایمّام احمد و احمد آخذه لبید وقتی خود ایبن عذاب دا، منیه، اول میروید جلد دای ایمّام احمد، ایمّام احمد گوته من تو عفو کی؟ و توی وقتی گوته نبیشتنگی داره یعنی ما فقرخو اکی نبی و وقتی ولی دای نگی وته توی عفوی، برچه وته چونکی اسکات اك سبب من بیت عذاب دا، وته بلاکس نبیت سبب من لالی رب العالمینی بیشلبه. بيت عدمه هي أذا شيء فما تواصل بالرحمة منو في إيمان دار تبيه هو بي تبيه كابي تبيه رحمة بالنبعز بوي كسي أوي من رحمة مرفي دبعت أوي باش أوي دقل مرفي دا ديكو بابونية خود قل جال كيش قلبي أوي أزيت واتندت إني أفرح من نفمدو كيمي إني نكاه كي كي هو هاي بده دينا ما إني أصل الدين ما أفرح ما يوم الرحماء كيدا برد هر کس اگر ونیا برام می‌رفت نمیده سبب چه؟ سبب هندی ونیا کو عالم سبب می‌رفتیشی چه بید؟ شعوذ برام عالی. اذ رحمه. وقتی اعماش و عاشو هر دو بیکراتون رکه. هر دو ونیا یک چنین اعماش و عاش. یکی چو ف آب و نو بیار. همیشه چو ف کیره. یعنی شبه نبینی. و یه دیش؟ نه نه یه Biașăre noi în borsei dar, șa, vă dizem. Bașa, băhul ăla. Ha, mai merge doar ca ai binde. Raicheva căcum. Račun de nică bașalba. Ina eki gutedi, puteam de legva bindere. Putei beri cine ne o bașada, puteam de legva bindere. Putei de bucraică că erau. Putei bearci și nică vi puteam ola că am هر دویشون ونیا افراد دو کدیاشی نفیق ونیا چاوکیرو ونیا چاو عیل که چطور بامیم بته افراد دو کدیاشی نفیق که عالم دیمو غایب تومان بته چا بته چه ممشو لفیه بته هم دیکین و اوج دبوخو نه هنگام بته نه بته هم دلیق ببین و بلاوی سلامت با بته هم دهیک ریک کراچین مس بلا عالم چل بید ول سبب منابی تشه آسمان گناهانه که أمره بصرماء من يا تيجا هو رحم دليله هذه يا ناس أزيد آخر كينه ذا، بل هو نكث خلك السبب مربيك لبيت، سامربيك يشج ونحم بيتك، جو بيت بالرحمة يا، يا هو وصيته علامش كان بهديك الرحم بقى كذبا، هؤلاء أصحاب الميمنة أبدوا بنا هذا أمرنا يرجع قيامتك كتابه هو تبع عمله هو داس راسه بالذنب، يعني عمل كتابه خود داس راسه كيف تستكترون وخورجوا على سراسة وفعلتها؟ فأما من أوتي كتابه بيمني فسوف يحاصب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهلي ما سرابده أهلي بحشته حسابه بياس سبكة ونيا ودشترناك بحشته وخلاص والذين كفروا بآياتنا وأبد كفريني بآيات رب العالمين كريباري بنيناي وجهار آياتك هابدتك دي بنا نيعه رب عميدن باري فنه ان يتو و عمل الصالحات اولئك اصحاب المشأمة. بوه شن كديماي كواجه، ديماي كواجه نما، فهنا ربع نار ومؤصدة. يعني يا بيت بأخذ ده او واجل أو ما بوأجريك حاضر كذي، أجريك مغلقة مقفلة. يعني خو شو هم وين ديتين؟ وين يا واخو دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واللاخو